الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريف في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه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 أولقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسهورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا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 ودعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين وكان على ربك وعدا مسئولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل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 مَقَاتِلَ كَذَّبُوكُم بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَن يُضْلِلْ مِنكُم نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا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 وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوثوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محزورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ الخير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن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 وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا له لا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك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 وَكُلًا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًا تَبَرْنَا تَذْكِيرًا وَلَقَدْ آتَيْنَا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أَمْطِرَتْ مَطَرًا سَاؤًا أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا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 إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه بليلا ثم ما قبضنا وإلينا قبض أي سира وهو الذي جعل لكم الليل لباساً والنوم سباتاً وجعل النهار نصورة وهو الذي أرسل رياحاً بين يدي رحمته. وأنزلنا من السماء ما أَنطَرَ لِنُحِيه بِهِ بَلْدَةً ميتةً ونُسْقِيهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنعاماً وَأَناسٍ كَثِيراً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 وهو الذي مرج البحرين هذا عذ فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا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 وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُسْجُدُ لِالرَّحْمَانِ قَالُوا وَمَرَ الرَّحْمَانُ أَنَا سَجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُوراً تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَايِ بُرُوجَ وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجَ وَقَمَرَ مُنِيرَ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 ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضارف له العذاب يوم القيامة ويخلذ فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات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 اولئك يدثون الغرفه بما صبروا ولبقوا فيها تحيه وسلاما خالدين فيها حسنا مستقرا ومقاما قل ما يعبؤ بكم ربي لولا دعاؤكم فَقَدْ كَذَبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لَزَامًا